بوك تو شمونيم زي أربا أربعة وثمانون أربعة وثمانون عذار أربع الماضي أربعة الماضي أربعة لكرو يقرأ. يقرأ أني قرأتي لقد قرأت للتو لقد قرأت لقد قرأت كل الرواية لقد قرأت كل الرواية لهذا يفهم يفهم أني هيفانتي لقد فهمت للتو لقد فهمت هيفانتي اتكل هالتكست لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص لعنّت يجيب يجيب أني عنيتي لقد أجبت للتو لقد أجبت عنيتي على كل هشيلوت لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة أني يدعى أني يدعتي أنا أعلم هذا لل أنا أعلم هذا لقد علمت هذا أن كتب. أ أكتب هذا لقد كتبتت هذا للتو أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا أن شمع. أن. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو انا أسم هذا لقد سمعت هذا أن أصف أن أ أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتونا أحضر هذا لقد أحضرت هذا أن م. ا لقد أيت به هذا للتو ا أ بهذا لقد أتيت به هذاذا أشت لقد اشتري هذا للتو ا أشتري هذا لقد اشتيت هذا. للتو. أن مت لز تز أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا أن مس اتزه ز أنا أشررح هذا لقد شحت هذا للتوى. أنا أشرح هذا لقد شحت هذا أن مكير زعرف لقد أعرف هذا للتو أنا أعرف هذا لقد أعرف هذا.